ونستعينه ونستهجينه ونستغطره فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمرادنا كلنا من يمجه الله فلا مضي له ومن يبغي فلا هادي له وشعر الله الله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم أهلاً صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذكريماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا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 أيها الذين آمنوا اتقوا الله رسول قولا جديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم زنوبكم ومن يبع الله رسوله ففاد قوزا عظيما أما بعض سإن الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أمة محمد عليه الصلاة والكلام يا خير أمة قطرجت تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا هو برسل الثالث من موضوعنا الرمضان الذي اقتضى اتراضة الله تبارك ثُمَّ ثم أَنْ أن نختاره في هذا الشهر القضير مواقف وهذا هو الفرس الثالث تحدث الخبر عن المواقف الحقيقية وعن المصولات الفدائية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المواقف وفيك الفطولات أنه لا بد أن نتحكف عنه نظرا لما تعيشه هذه الظمة في هذه قترة الحالكة من الزمان فأما الآية صلات الله جل وعلا وهو أصدق القائلين فيما جاء من صورة الأحزاب وفي الآية التاتعة والعاشرة منها قول ربنا جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إجأت جلود بعض الله عليهم جلود لم تروها. بعض الله عليهم بريحة وجنودا لم تروها. وتعالى الله بما تعملون بصيرة. يزاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذا سالت الاقطار وطلمت القلوب الحلاكه وتقلبون بالله الظنون هنالك تبثي المؤمنون وتزلزل زلزالا شديدا وان يقول المنافقون ونسل من قلوبهم ما اوعده الله ورسوله الى قومه كان هو المرشد بل هو ونحن في الراهق قوله ونزل الوحي الى شعبان من جلنا كثير من إنما المؤيدين برضوته أحسن، وإذا كان حديثنا بذمة الجنة في المواقف الخجولة، وفي المواقف الخجولة، وجاء على المؤمنين جميعا أن ينتهي إلى ما يحاط به، ويجب على المؤمنين جميعا. انزل يا كريم الى مجدك وعليهم ان يعلموا ان التاريخ يعيد نفسه على الذين جميعا حكام ومحكومين كل عبد فراه لا يدير اكتمال ما تعالى على المسلمين جميعا ان هذه القشرة الحالكة التي تبروه بها سفة مؤسسة للصفة الله عليه وآله وسلم فبالذلك لها ثمان منذ ألف ومارسع لها من ألف أربعة وثمانية سنين. ونحن الآن في الخارج الثالثة العشر في الثلاث الثالثة العشر ألف أربعونية لو أننا رجعنا ألف أربعونية وتبني من الدين لوجدنا أن الثالث ما يعيش نفسه لوجدنا هذا هو المنطف الحقيقي هذا المنطف الحقيقي كان مع غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب كانت في شعر شوال من الثلاث الخامسة من هجرة الدقيقة صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الأحزاب إلى مثيلة تماما بالقطرة التي تعيشها هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان من هذه الفيديوة ومعنطع بأيوة الثلاثة عشر في هذه نرى أن العالم نجمع من تحذب المسلمين وإذا قلنا أن العالم اليهود العلميون كلهم قد تحذبوا على أمة محمد قططاه عليه وآله وزده وغيقوا عليها الخلافة حتى تاعدت قدادها جهدة الإعلام العالمي وأخذت توافق هذه النشرة بالتضييق على خلاف المسلمين والإفلامة وبذلك علينا ان يدرك هذا الموتف الذي بيّنه لنا رب العزة عز وجل في كتابه جريح يا أيها الذين لنا بذكروا نعمة الله عليكم ونعمة الله سبحانه وتعالى سواء كانت في القرآن الكريم او سواء كانت في جلدان الله لرسوله وهذا. عود ورهم كانت نعمة طالب اصحاب كبير. صلوات طالب وسلمه عليك. ورضي الضار دعا عند مشعير. فالنفذ من المسلمين نعرى رفا. ان يذكر الله عليه. والذكر هنا زد اثياد. فتذير وكثيرا ما يتحمل الناس نيانا من التعبيه على انفسهم ولتذليل الحراره امام اهلهم ولكن الله جازى على امر ابي اهل المرك ان بلورا لما الله علينا كما تحذبت الأحداؤ على رسول الله صلى عليه وسلم. وخرجت مواجه اليهود في المدينة المنورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجمعوا في قرآة أربعة عشرة ألف مقالب ليحافرون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللوك بغدر النبي هو في المدينة المغضرة والحضار مبتدى وليه سلشار الكاثر حضار اقتصادي حضار عمكري حضار فكري حضار بكل معالم حتى أن العالم أجبعه حول ذلك يظهر مبتاد من الشرطة ومن الارضة ومن الشمال ومن الجنوب تجاتبوا حول النبي في يحفور النبي طرف الله عنه وآله وثلاث في مكان معين في حيث من قلبه فماذا يفعل الطفل طرف الله هذا هو توقف وهذا توقف للأجال الثالث يُعِد نفسه فلا كنت أن هذا الموكب لأجل هذا هو مرور الله يا أيها السيدة أنا مذبور إذا لا كنت هذا الموكب ولا كنت أن هذا الموقف ولا كنت أن هذا الموقف الذي وقفو النبي قفو الله عليه وسلم ولذلك هنا يسأل المسلمون ماذا كان النبي فاعل الله صلى الله عليه وآله وآله وآله في معيك السعادة كنا أصدقنا المعظمين ذلك المعظمين أي أنت أجلسة الإعلام العالمية الآن تحاصل الإعلام في أصدق الحدود وكان ما في حطبه الحدود حتى جعلت المسلمين في حاله ضيقة حتى يرون الفرصه ولا دخل هذه وهذا الامر ليس جدله بينما انا خاله انطرههم في وهذا الامر هو واقع حقيقي ايو كل العالم يغرق في حميه التطوراتيه وما هذا في حميه التطوراتيه من الثوره التي ينتقوها والتي يرفقوها والتي ينائيقوها والتي يقتلونها ليصطاحا في المن ثم دعا على ذلك أجمسة الإعنام من المجدد الإسرائيلي ومن النهود على مستوى العالم الأجمع لطويل أي انتشار حول الإسلام والمسلمين إذا فالطور يحتاج مستة بلا تأثر ويحتاج مستة بلا تبطل ويحتاج مستة بلا لمن تطاع عز وجز لقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا كون الله عليكم كان ذلك كذلك الرجل الكائن والله عليه وآله ذلك أما الآن فنحضر الله أذين الذين حجام ومحطورين فإنك فنا أقول لهم ماذا أنتم باعلون والعذوب قد احاط من كل اتجاه ثم الكائنات العظمى قد احاطت بالمسلم من كل اتجاه وعلينا يا ان هذا الامر كما خلق مرادا وتقدرا لا استثناء وانما هو الحكم التام فغالبًا نطالع في وفي زمان انتروانين بابن جدي اهرم يوم الحربها 10 مال في الضفه الثانيه ملائكه يقولون الا هذه اولى ثم يقولون القضاء قام وتذل هذا ثم يقولون وان كان الها هو إذن اذا إرهاب المسلمين تحت مفتماً من هذا وطبيب على المسلمين تحت مفتماً من هذا وفي نهاية الصفحة الفاجعة مقالته في بريد الأعراضي ينظر كثيراً أي المتفع والإجابة إذن هي مطارية الجرهاب ما زالت تسودي جميع العالمين فيقولوا كاذبوها هذا الشفيد عبد الله من جامعك دي من تفوت يقول الزرع هذه المثالة أن نتفاول في جانبك البرنامج وانو في الثامن شاهدوه تبتعى للفاكنة إذا مضح ما على يوش تبعث في الماضي على القناة الإنسانية للتلفزيوني وعلى مدى فنزل والبعيش تقيقا باع التوقع لمشاهدة مجحة لمدى الضارة وأطلق إماما وحواق في قتلة وإفتراق من الدنيا الأجالب والدعم بمستدقى المزيئين في مصر يعيشون بعيشة من كان مليئة في الظروف والكراهية الثالث يتحدث عن أنا كوان كفمين ونفط المحرفة في يوم تردي كنا كربونيون ألكساندرون الذين يفترضون ترديهم كمعركة ستنهض ونفتح إلى الصورة الآن صورة مشعة بظهور من إن بعدهم هذا المجمع يؤذر هذا الامر كمخصص الزرائمين اجدت الدورات و هذا الامر تأكيدا عدديا لأن عدد تصفية الإسلام والمسلمين. تصفية الإسلام والمسلمين وتصفية المسلمين الجسدين. وهذا الامر يجب على المسلمين حكام رسلهم ومن يعرفوا تعاليم أربهم عند قلبه وتعالى إلى إسم الذين أن أذكروا الله عليهم. وكيف يصفروا نعمة الله عليهم. وهو صعيف عن إسلام. وهو صعيف عن تضرمه شرع وهو صعيف عن تصديده وهو في فندل الارضيقان وكل الممكنين الذين يحاولون ان يطرفوا عن دار ولن فقط يسطعها لها وهذا الحكم قطع مرتقا لقلب واحد ينمعكم على الاذلال قطع الكلمه من الهرف كلمه تهذيبه الجواب يعلم أراد أن الأمر وحديث والسلام عليك. هذا هو الضوء. اذا اين قوله اذا? الموضوع يحكم على المسلم ان يعيش كلمة الزرهاب. هل هي كلمة خرطانية? ام أل هي كلمة مستوردة? فان كانت كلمة الخرطانية وجب على المسلمين حجاما ومحكومين ان يفهموا. عز وجل. الله وهو حصف البائلين في جاء من سورة الانبال. واعز له ما استطعتوا من قوة ونقباط الغيب ترهبون به عدوة وعدوة ترهبون به الى الثالب الله من المسلمين المؤمنين المخلصين ان يكون في بيته وفي عادته وفي مسجده جاءت الفتيات يوضعن وتقع وتوقفن رأهن ويقعدن ويلجمع هذا الانتال في أوقات في أحلام الليل هذا الأمر إنما هو من في المقصود وعندما أقول مقصود ليس هذا كلامي ولكن هذا İzlediğiniz için edilir bu فالسواد المجدود من يأكل يهود اليوم في سفر الهروج وفي سفر الهروج سفر الهروج احباظوا احباظوا على ذهينا الله عبد وجل يقول يا أيها الذين التوراق الموجودة بين عيد اليهود والموجودة بين عيد في واليهود في سب العدد في المسحاح واحد وثلاثين في العدد من واحد للبنتاشر. اتشعون ماذا يقولون؟ يقول في العدد الاول وكذل من رب مهت قائلا شك على الله والاصراع عدد من واحد لسلتاشر. يقول وكذلك الوقت موتى إن انتتت لبني إسرائيل انتتت لبني إسرائيل من الإسرائيليين ثم تبصوا الى قومتها. يعني بعد ما ترتكب وبعد ما تتحجز الجهل وبعد ما تنفي القتاء وبعد ما تأخذ الأطفال خذ الأرض وضمها إليه تجمع الضرب عالد من الميل الى الثراب. فيقول وكذلك هو متقارير انتكت لبني من مدنسيليين ثم تضلوا الى قومه. وفي العالد العاشر من الإسراع الواحد الثلاثين يقول وكذا <تصفيق> بني إسرائيل نتاع الجانب. وقدروا اموالهم وجمعوا الى التخطط من ايام الموتى الى ان يرد الله الارضة والعليهات لهجم الاسلام ولهجم المسلمين. لذلك هذا الارض يطلق بطورة اكثر وبطريقة اششع عندما يقرأ الانسان التوراة الذي يخصصها اليهود في الارض 2000. هم يعزون الارضة. لتحقي الإسلام ولتحقي الوثنين ففي ذكر العدد اطعف ثلاثين عدد من خمسة وخمسين لتبتة وخمسين ماذا تقول الثوراء انتكت قلنا في ذكر العدد اطعف واحد وثلاثين أمر الروف مهذا انتكت لا يكون إلا بالغسلة ولا يكون إلا بالتلفة ولا يكون إلا بالجهفة ثم في سبعة على تسعة وثلاثين على خمسة وخمسين ستة يقول الرسول مودع عليه السلام وإنما تطرد كل الأرض إلى هذه الخطة عندما نقتضى غدا معقول عن العالم الخارجي بسبب الغزاة العسكرية الإسرائيلية فهو خطة من قبل نجلي محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل نجليهذا. الله عليه وسلم هم يغضرون لتنهير قضية التوحيد الذي جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عمل الله موسى وبر الله مريم مما اتهم به ومما انصق الى موسى ان يخرج الناس من الارض. ويخرج هؤلاء من ارضهم. فيقول الثورات وإن لم تقربوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تتبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناحة في جنوبكم وأيضاً يقومون على الأرض التي أنتم تاكلون فيها يعني لو تركتموه وهم يفوقون هذا الأمر لو تركتموه سيكونون لكم أشواك في أعينكم سيكونون لكم منافسة في جنوبكم والذين تتبقون أي الذين تتركونهم على الأرض هم الذين سيغيرون وجه الأرض التي أنتم عادمون عليها إذن رضحت الصورة ورضح الموظف العالم وأن العالم أجمع وفق مخطط فهو راسيه وراده يسوده الموساد الإسرائيلي العالمي فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم نعم ما هو الموكب إذن إذ جاءوكم أي جاءتكم جنودا جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها جاءتكم جنود من أين عرفنا من أين جاءت الجنود نعم اتجاؤكم من فوتكم ومن أسفل منكم أي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب وتحذبوا عليكم ماذا كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى نظركم نظرا مؤذرا وأن الله أرسل جنوده على الفئة القليلة الفئة المستضعفة ثلاثة آلاف محاصرة بأربعة عشر ألف مقاتل متى في عام خمسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الأمر ليس غريبا على أسماعنا ولا غريبا على قرائنا فلقد جاء في مجلية منبر الشرطة العدد الثاني لشهر يونيو سنة الف وتسهمية سبعة وثمانين جاء في هذه المجلية في صدفة 173 و174 بعض القرارات لزعماء اليهود الموجودون الآن وإذا كنا نقول هذه نصوص طواف فاسمعوا نصوص زعماء اليهود الموجودين بين عيدين اليوم يقول جابو فكتي وهو منصر الإلحاد اليهودي أو منصر التكفير اليهودي يقول. في مجالة منبر الشرق للعدد الثاني يونيو 92 يقول التوراة والسيف انزل علينا من السماء قمضوا الى المخطط التوراة والسيف يعني اما ان تنفذ التوراة واما ان يكون السيف هذا هو منظر اليهود العالم الان يقول في تقريره هذا التوقات والسيط انزل علينا من السماء وهذا القول صار على لهجه جميع جعبائنه ولذلك يقول من العبيب وهو تعلم اليهود كما تعلمون يقول أيضا إن قوة التقدم في التاريخ ليس للسلام وإنما للسيط إن قوة التقدم في التاريخ ليست للسلام وإنما للسيط أبداً هو من أحدهم هو الذي عقد معاهد التمجيب ومعاهدت كاملين في السلام هو الآن يطرح بهذا التصريح إن كفة التخصف في التاريخ ليست للسلام وإنما للسيط فماذا أنتم فاعلون ينظمون إذا كان السيط ينطلقون والإنهاب يحاصنون من كل اتجاه. والله عز وجل يقول اتجاه اخر من خوفكم ومن اجفر منكم وانسافة الاخضار. وقلت القلوب الحالى للجل وتتطرون من اهل قرورها. الى هذا والموقف. ضعين القرور لتريدك. ماذا لفئينا حول الغوبي. فيقول الحق شمير. وهو ينجي بالنصريحين الى جريدة هاء عرض في 20 يا داير قال 1700 قال على البلدين يقول لا تلام يدوم الى الابد لا تلام يدوم الى الابد وهذا راجع معادله التمرير بده ينطقونها لفظا لفظا ومن الى ان يأخذوا انفاسهم ثم بعد ذلك يقوموا في مصر بوجل ابراحل كما اطام الطب في نسبة الرياضيك في جزاهل وكما في تونس وكما اطام في المر. وكما في السودان، وكما الهدف. والثابة للأسطار. وبلغة القلوب الحراجات. والتظنون لله الظنور هنالك. ابقوا اشارة هنالك. وحب ما يكون هو اشارة الى المكان والزباد الذي كان فيه عبد الله صلى الله أن يهودي وعن طريق كيان من الربيع القرش المدك في هذه العالا لما علم النبي ان الأحداث قد حدثوا أي هذا هو الموقف وهنا تبدأ الآية في الحديث وتبدأ الآية في هذا مثال مطول وتبدأ الآية في هذا حديث الموقف التي لا يجوز ننتال. أم يمتاح؟ أم يدنا على فالله أصبح جدًا يا أيها الذين أعمل الضرور وهنا ماذا نفهم يا ربنا؟ ذكر في سورة النساء وفي أعياتين المتسارياتين الآية 51-52 من سورة النساء وهذا من موض بين أيدينا الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الذكرى ألم تر يعني ألم تعلم يعني ألم يضل علمك لو محمد صلى الله عليه وسلم ألم يضل علمك أيها القارئ الغافل ألم يضل علمك أيها الإنسان الذي يعيش في هذا الزمان ألم ترى إلى الذين لا يخشون الذكر